وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, لكم من النساء مَثْنَا وَثُلَاثَ وَارْبَاعِ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 وَرزقُهُم فِيهَا وَكْسُهُم وَقُولُ لَهُم قَوولًا مَعْرُوفَ وَبَتَلُ التَامَا حََّ إذَا بَلَغُكَ حَفَإِن آ نَسْتُم مِنهُم رُشْدَ فَدَفَعُوا فَدَفَع إلَيهِمْ أموالهم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 কৌলং শীরা ইনায়মল্যত মুল ইময় ফিবুতো নি হিম নয় কু নিবতনী হিম নৌসল র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 مِن ওসই অতিসৈ বিহার অব উকুম আবন উকুম লত দরুন আই উহুম আকর বোল খুম নি বতন মিন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 مِن بَعْدِ وَصِيَّتٍ يُوصِي نَبَهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَّا إِنْ لم يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تركتم তু সুন্ন বিহারইং লুই রু আুলিদি মিনহু মসুদুস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 সু রসুল হুঁত দূ দহু ইধিল হুন রুধিল হুনা রিদ ফ হু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 িলজহ সু মায়ু পূনী করিব ইহু আলহিং ওখ্যাহিম হকিম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 হুম আগিমা লী নিস বা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 وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّاتِي فِي حُجُجُورِكُمْ ওর বুকুমুল্লতি হি কুমিন ইকুমুল্লতি দখল তুম বিহীন ইলম তখন দখল তুম বিহীন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 ইদ من مِنْكُمْ বিশতি ফি কলিমন খি তিন তসল অফুরাহী উভিনল কুময় দিয় সু নদীন وَيَتُوبَ কুময় তুপার অলি মু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 আল্ল দিন আমি ইং নি জ রথন চ রিমিং কুমু তুলু আক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 ইহ কবি দনি করবী নাই মহ بعضهم على بعض وبما অব্লাহু من মালিমিদম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 17. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا 18. إن يُرِيدا إصلاحا يوفق اللَّهُ بَيْنَهُمَا 19. إن الله كان عليما خبيرا 20. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين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 والَّذينَ يُ فِبُونَ أَمولَهم رِ آ أَ النَّاسِ وَلاَا يُؤ مِنونَ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 شهيدا» يَوْمَئذِي يَوَدَُّّذينَ كَفَرُوَعَصَور وَسُول لَْتُ سوَووى بِهِمُ الأررض لَتُ سوَووى بِهِمُأَض وَلَا يَكتُمونَ اللهَّ حديثاً ياأَُّهََّينَ آمَنوا لاَا تَقَرَب الصَّلا تَ وَأَن تُ سُكَر حتىَ تَعلَ مَا تَقولون حتىَ تَعلَ مَا تَقولُونَ وَلا جُبًا إِللاا عَابِِ سَبيلٍ حتىَ تَتَسلِون ও ইং কু তুম سَفَرٍ আওয়াল সফরিন ঔজ আহ দুং ইং কুমি ঔজ আহ দুং ইং কুমি ইতোই ঔলমস্তু মুস ফলম তু أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَمْ تَجِدُوا مَأْوَى فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّكُمْ تُقَرِّبُونَ فامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاءٌ عَلَى لِسَانَتِهِمْ فِي الدِّينِ হুম কলু স্মুর্ন اللَّهُ হুম فَلَا কিল্লাহু إِلَّا কলি يا ايها الذين اوتوا الكتاب امنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان تضم سوا وجوها فنردها, فنردها على ادبارها ল না হুম কম লমুল্লাহি মফর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 بَل لَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا انظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ على اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا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 «إن الله كان عزيزاً حكيماً والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات»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 وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهُ جَاءُوا كَفَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي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 ইহ ওয়ালি ফউল ইক মাল্লীন অন্না মউল্লাহিং মিন্ন বীন সুদ্দীপীন অহদ ইহী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 মনু হুজো হেজর কুমফ ফিরো তিন আিরো জমিয়া ও مِنْكُمْ নিনুই আন্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 ফিলিয় আশি পৈ দশ পি কী ফ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 কুলকুল দিলামী হল ইউ মিল فَهُنَا حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين আসৌ আহু অফ বসল দীন কফ্লাহু অশু বসও অশুচ মি শসনতুহু নিহ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 وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ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 وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآهُ ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ومؤمنه وديه مسلمه وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 قَادِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رقبةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَيْ يَقُتُ الْمُؤمنِنَم مُتَعَِّدَ فَجَزَ أُهُ جَهَنَّ مُخَالِدًا فيِيهَا فَجَزَ أُهُ جَهنَّ فِيهَا وَغَبِبَ اللهَّهُ عَلَيْ وَلَنَ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 قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فيها مأواهم جهنم হ مصيرا জহন্নমু المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةَ وَمَيْ يَخْرجَ مِ بَيْتِهِ مُهاجًِا إلَى اللَّهِ وَرَسُولثَُّ يُدَرِكُُ الْ المَوت ثمَُّ يُدَرِكُْ الْ المَوْوتُ فَقَدُ وَقَأَجمُ عَ اللَّ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرحِيمَ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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ فَالْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِلَىٰ سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا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 كُتُم مَّ رضَّ أَ تَضَعُ أَسْلِحَتَكُم وَخذُ حِظَّكُمْ إِ اللهَّه عََّ لِكَافِرينَ عَذاَابًا مُهينَا فَإِذاَا قَضَيتُ مُ الصَّلَةَ فَذكُل اللهَّه طِيَامَو وَقُودَو وَعَ فَإِذَا طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ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 وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يَبِيتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَأَٰنَ انْتُمْ هَا انهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا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 ওনাই অসি ফক আতন ও ثم সুমর্মি به, به بريئا فقد احتمل بهتانا ভুক্তান مبينا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 ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين, غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا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 إِ سوَ وَإدُونَ إِللاا وَإدُونَ إِلاا إلا شَيطانًَا مَرذَ وَقَالَ لَا مِنْ مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّئَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلْيُبَدِّلْكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا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 উল ইকম অ হুম জহন্নজিদ অন্য মহীসীন অমনু আতি সুদ খি হুম জ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 وَمَا تَفْعُ مِنْ خَيرِ فَإِن اللهَّهَ كَانَ بِهِ عَمَا وَإِنِرَاءةٌ خَافَةْ مِنْ بَعهَا نُشزًا أَوْ إعْرَابًا فَلَا جُناحَ عَلَيْهِمَا فَلَا جُناحَ لَيْهِمَا أَي يُصِْحَاابَينَهُ مَا صُلحَا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 من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَاءَ انفسكم ولو على الانفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى تعدلوا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 نصيب قالوا ল আলম নাইম আলম ন কুমিন মু হ খুমিয়াল্লাহ লি না সবিল ইন ফিনুখ দিউ নহুয় দিউ ইমু ই কমু খুশল কমু কুশল উন সহায়র কলিল মু سبيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجَعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا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 وَكَانَ الله سميعاً عليماً إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً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 وَررفَعْن فَووقَهُ مُ الطّورَ بِمثاقِهم وَقُلناَا لَهُ مُدُخُل البابَ سُجدَ وَقُلناَا لَهُ لا تَعْدُ فيِي السَّبدْ وَقُلناَا لَهُ لا تَععددُ فيِي السَّبَةِ وَأَخذْنا مِنهُ مثاقًا সাবিমানা কৌহিম মিসম কুফ্রিম বিয়া তিল্লি ও কথলি মুিমুল গি হাতি কৌলিম কুলো বোন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 ওলমু তু নজ ওলমুক মিনু নিল্লাই ওয়ালৌ মিল্ল আ উল ইক সুটি হিম আজ নইম ইহাই না ইলাই مِن بَعْدِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وعيسى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 رُسُول مُ بَشّرينَ وَمُذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لَِّ سِعَلَ اللهَِّ حُجَّةُم بَعدَ الرُّسُل وَكَانَ اللهَّهُ عزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْحَدُ بِمَا أَزَل إلَك أَزَ لَهُ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 হিওয়ালি অও না আং হানু মের বিক ওয়ালনা ইলাইক রুবি